ن س أ ل الله عز وجل في ب د ا ي ة هذه ا ل ج ل س ة ا ل ط ي ب ة أ ن لا يجعل ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما لا ت د ع ل ن ا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة ولا في هذا الجمع الطيب ذنبا الا غ ف ر ت ولا مريضا الا ش ف ي ت ولا عصيرا الا س ر ت ولا كربا الا ا ذ ه ب ت ولا هما الا ف ر ج ت ولا صدرا ضيقا الا ش ر ح ت ولا ميتا الا ر ح ت ولا ضالا الا ه د ي ت ولا شيطانا الا ف ر ت ولا طالبا الا ن ج ح ت ولا م ظ ل و ا الا ن ص ر ت ولا ظالم الا إ هديته ولا مسافرا إ ل ا غانما سالما ل أ ه ل ه إ ل ا وقد ردت نسالك يا مولانا رضاك والجنه انا اول بك من سقفك والنار اللهم انا ن س ا ك رضاك والجنه انا اول بك من سقفك والنار نسالك يا مولانا رضاك والجنه انا اول بك من سقفك والنار ا ر د ك ن ا قبل الموت ت و ب ة وهدايا ولا ه ظ ت الموت روحا وراحه ونعيمة. اللهم اغفر ونعيما لنا اجبنا وارحم ن ا و ر ح موتانا اللهم و ا ا ي ن انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره لا تجعل في قلوبنا ذلا للذين امنوا ربنا غ ف ر لنا ذنوبنا و ا ص ر ا ف ن ا في امرنا على القوم الكافرين. إجعل اللهم, اللهم اعد الينا المسجد الاقصى اللهم طهره من رجز اليهود اللهم طهر بيتك المسجد الاقصى من رجز اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى من رجز اليهود اللهم اقتلهم عددا واعطهم بلدا ل ا ترخ م ن ه م أ ح د انصرنا لهم عليهم نصرا مؤزرا أ غ ف لنا منك ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة أ ج م ع ي ن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا هذه حلقة جديدة في سلسلة الحديث عن الجنة وما فيها حلقة الحديث سلسلة الجنة ألا ولا الحلقة السادسة جديدة في وما الله عن العالمين بإذن رب ندعو الله سبحانه لنا ولكم وللمسلمين أ ن نكون و إ ي ا ك م والمسلمين من أ ه ل ا ل ج ن ة وسوف نقوم في هذه ا ل ح ل ق ة إ ن شاء الله ب ا ل ز ي ا ر ة ل أ ح د قطاعات ا ل ج ن ة أ و ط ا ئ ف ة من سكان ا ل ج ن ة اللهم اجعلنا منهم يا رب ان شاء الله يعني إ ح ن ا نرضى أ ن نقوم ب ز ي ا ر ة نشوف الناس دول ايه اللي جابهم المكان ده لاني قلت ومازلت اكرر منذ ان ب د أ ن ا في الحلقه الاولى ان حلقات الدار ا ل ا خ ر ة ليست د ر ا س ة ا ك ا د ي م ي ة للحشر و ا ل م ش و ر والبعث والحساب والميزان والنار وما فيها و ا ل ج ن ة وما فيها وانما ا ل م س أ ل ة اكبر من ذلك لان حديث الدار ا ل ا خ ر ة حديث يخص ا ل ع ق ي د ة بالدرجة الأولى يعني ا ل إ ن س ا ن المواظب ل ي ربنا ي ج ع ل ه ا من المواظبين على ب ر و س العلم المواظب ل ي على جلسات الدار ا ل أ خ ر ة و ب ي ع ق ل ه ا و ي ت ع ق ل ه يجد أ ن ه ا تمس أول م ا ت م س س أ ل ه العقيده لانني أ ن ن إذا أ ي ق ت أ ن قادم لا م ح ا ل ة على رب كريم رحيم غفور قهار جبار قوي يحاسبني على صغير ا ل أ م ر وكبيره د ي ن الواجب ه في هامش شعور كثير من المسلمين لا أ ن ا ع ي ز ه ا ب ق ى تبقى في بغره ة شعور مش يعني كل المسلمين أنا عايز ذ ه ا ل م شعور ا ر أ هذه العقيدة تبقى م ج د دين في هامش عيزها الشعور لا ده أنا عايزها بالنسبة ا ل ر ح ض ت كل م في بغرة ا ش ع يعني و ر المسلمين ا ه ت ا ربنا م لأن ب ح ا ا ن ه و ت ع ى هو الذي ا خلق ل و و ت ا ل ح ا ة ليبلوكم أيكم أ ح س عمله فقدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر ا ل ح ي ا ة مع أ ن ا ل ا س ي ا ق أ و النص أ و العقل يقول أ ن الحياه بعدين الموت لكن لما ربنا يعني يقدم ذكر الموت على ذكر الحياه ة ي ب ق هي المساله أ ل ة م و ت ي الموت أ س س ا س أ ل ل ة ا م هي ا ل أ س ا س وقولها بالحلقات ا ل أ و ل ى أ و ربما ا ل ث ا ن ي ة إ ن الذي يموت يموت عرفا ب ا ل ن س ب ة لنا يعني فلان مات يعني ا ي ع ن ي ذ ه ن ا شلناه من البيت ودناه في مكان آ خ ر أ ت ل ن ا عليه فلا ي أ ك ل ولا يشرب ولا يكلمنا ولا يعمل ولا يكتسب ولا يكسب مفيش خلاص طيب هل هذه ا ل ح ق ي ق ة لا دي الجزء الظاهر ي في الموضوع أ م ا الجزء ا ل أ س ا س ي إ ي ه قد انتقل الميت من نوع من حياه إ ل ى نوع من ح ي ا ة أ خ ر ى يعني الميت ب ا ل ن س ب ة لي أ ن ا لا يكلمني ش الا اني اقول له في ا ل ر ؤ ي ة م ا ادردش معه ا واقول له الحساب ا ل ل ي بيني وبينك ق د كده صح إ ل ا إ ي ه فيما أ ر ا ه في ا ل ر ؤ ي ة لكن في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر انا لا استطيع أن أكلمه. يبقى إذن يبقى هو أنا متخيل ان متخيل أ م ا بيسمعنيش وأنا ا ل ا ب ولا أرى ن ي م الذي ه القبور ع ب ا ر ة عن أ ح ج ا ر وتراب ولكن في داخلها ه اما إ عذاب أ و فساد صحة لا؟ أو اما نعيم أو إ نعيم أ و عذاب يعني من بره أ ح ج ا ر وتراب لكن من جوه ا من الداخل ع ب ا ر ة عن يا نعيم يا عذاب يا قبر كن ر و ض ة من رياض الجنه أ و ط ف ا ة من ح ف ر النار يا إ م ا ص و ر ة م ص غ ر ة لما سوف يراه المؤمن في ج ن ة الرضوان أ و صوره على الله يا ذب من ما يراه العبد و العياذ بالله في نار جهنم اللهم اجرنا من حرها و من نار جهنم يا رب العالمين أ يأكل أ ك ل لا يأكل ولا واشرب يشرب بعد أن كان يسب وينظر لا يسب ولا ينظر ولا هو أ س م ع ن ي نعم هو يراني نعم يعني الميت سبحان الله يقدر يشوف الحال يشوفه بس مين أ ي ه م قلنا من قبل لو, لو سبقت لو س ب ق أ ر و ا ح روحا روح من ا ل أ ر و ا ح ج د ي د ة فتستقبلها ا ل أ ر و ا ح ا ل ق د ي م ة و ت س أ ل ه ا عن أ ح و ا ل أ ه ل الدنيا فلان الزيه وعلان الزيه و ا ل أ س ر ا ل ف ل ا ن ي ة الزيها و ا ل أ س ر ة ا ل ع ل ا ن ي ه زيها سبحان الله فعندما ي س أ ل أ ح د ه م عن فلان وفلان إ ز ا ي حاله حاله فلان مات مات فمين القديمة العالم اللي بيسأله بينهم الدفن فكأن الدنيا الأرواح تسأل الروح الجديدة تسأل في في برضو فتقول روح العالم دعوها حتى تقول حتى عالم العالم العالم شي ج ا يلعب جاء سريع قبل ستين سبعين س ن ة ثمانين سنه, سنة أكثر اقل قاعد ج م ي ن وشمال وذكر ف ج أ ة سبحان الله الناس نيام ف إ ذ ا ماتوا انتبهوا واذا م ن ت ب ه و ا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم سبحان الله يبقى اذا الانسان وهو عايش ده في ح ا ل ة من النوم في ح ا ل ة من أ ح ل ا م ا ل ي ق ظ ة لكن اليقظه ا ل ح ق ي ق ي امتى? لما ينزل القبر ربنا قال له يسعدها فكشفنا عنك غ ص ا ئ ك فبصرك اليوم ايه حديد يعني ايه اكثر ي ه ح د ة ش ا ي ف كويس راح ا ل ح ق ي ق ة بعينها ب ع ي ن ا ب العلماء يقول يا بني ا حبيبي بلاش خصاب بلاش مظارف بلاش فوضى اتق الله لم نفسك اعطاه ايامك و ي ح ط فلوسك في محل ايه سبحت ا ب ي ش ف ا ي د ة عمره ما ق ن ا ه ا ف أ و ل ما تكشف عمرو الغطاء ة اول ر ع عداله فيما ملائكة ي رب و ح ه ارجواني وملك المد ينزع ح بيسلمها إ م إ كانوا لعلي ا اعمل ن ا ئ ك ة ا ل ع ذ ب ح ت ى إ ذ ا بلغت التراق ي وقيل م ن من رق يحقى بروح ا إن ك ا ن مؤمنا ف م ل ا ئ ك ة العذاب يرتقون بروح و إ ن كان من اهله وعياهم لاهل الانحراف والفجور فملائكه الرحمه ا ب هم اللي يشيلوا روح المؤمن ملائكة العذاب يشيروا روح الايه؟ الفاجر والكافر سبحان الله. أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة ا ل ف ل س ف ة لما تكتر تعرف ان الايمان قلب اول ما تعرف واحد ي س أ ل ك في الجبر والاختيار احنا م ص ي ر ي ن ولا مخيرين وبس ايمانه مهو سنه ايمانه مهو سنه عامل ذ ا ت التلميذ الفاشل ابنك ربنا ايضا الفشل عن ابنائنا وابناء المسلمين الوزن ا الفاشل قاعد مضيع وقته يجي الامتحان في و ي اغسطس في في مارس انت ا س ت ع د ي ن م دلوقتي قال لا نفس ا ل ق ض ي ة يا ترى ا ل ا س ئ ل ة تيجي كم ورق ورقتين ثلاث ورقات يا سيدي ملكش ا د ع و ة انت اشغل نفسك ب ط ا ع ة الله و س ا ع ة ما يجي الامتحان ربنا يولدك ا ل ا ج ا ب ة يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء توحدونه لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين سبحان الله فالعرض النفس سخف الانحراف سبحان الله الثاني اخرجي أيتها الخبيثة إلى من الله وعلا حياته الكلمة السيئة يقولها النظرة السيئة يبصها الكبر اللي هو. الانحراف اللي、هو. الفسق الفجور إلى لأن طول يقول له الله خليك、حنين. ارحم بقى بيش حنين من ديه هو هو فايدة اتق ما المسلمين أبداً. ابدا كلام العالم على قلبه ت ي ل وكفى بالمرء اثما أ ن إ ذ ا قيل له اتق الله غضب و ا ي ش و ح لك اعرف أ ن ه قلب مطموس ا ل ب ص ي ر ة و إ ذ ا ر أ ي ت الرجل ي أ ك ل أ و يشرب أ و يضحك عند المقابر فاعلم أ ن قلبه قد مات اللي تبقى عند المقابر ل ي تبقى ب عند أ ك والدوله ل ي بيرغوا يزروا ي ه ا ب ي أ ك و ا سبحان يشرب ل ل والدولة م س ؤ و ل ة عن كل من يسكن المقابر ويجور على حرمه ة الأموات جاروا على حرمة الأحياء ذ ب و الاموات ي ج و ر على ح ر ة ا ل أ م ل أ ن تجلس على ج م ر ة فتحرق ثوبه خير لك من أ ن تجلس على قبر و إ ل ا سوف تدخل سبعين خريفا في نار جهنم يوم القيامه ة أمان اللي بيأكل وبيشرب نسأل الناس انطمس يرون خلاص. بالنسبة الحنوتية كان من الوجب أحن الناس الناس نسأل الناس السلام المسألة المسألة وأوقع أبعد الله فلا خلاص لهم خلاص الموت اللي الوجب كلهم الله السلام أبعد الناس في الموت ببصائرهم ضاعت وصار يتاجرون هيبة هم قد قد في كما يتاجر اهل الطب في ص ح ة الناس و أ ه ل ا ل ص ي د ل ة في أ د و ي ه الناس صار أ ه ل القبور الحوانين بيتجر في ا ل م و ت وصار الموت لهم ت ج ا ر ة يفاصل في ميت ا ل ق م ا ت لا يواسي أ ه ل ه إ ن كانوا فقراء أو إن ك او ن ا موظفين أ و إ ن كانوا على أ د حالهم فليتقوا الله رب العالمين و إ ل ا لن يجدوا من يرحمهم يوم القيامه من لا يرحم لا يرحم ارحمهم في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء إ ذ ا م س أ ل ه دروس الدار ا ل ا خ ر ة تمثل ع ق ي د ة من أ و ل ه ا إ ل ى اخرها فعلشان نتكلم إذا ما تكلمنا عن النار و أ ه ل ه ا والعياذ بالله نتكلم عن ا ل ج ن ة و أ ه ل ه ا ص ف ة الناس دون ايه إ ي ه اللي دخل ب ا ل ج ن ة سبحان الله يعني ا ل م س أ ل ة سوف يصل العبد إ ل ى ا ل ج ن ة بعد جهد جهيد عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت ل ل ج ن ة كيف نام طالبها أ ل ا إ ن م ا ا ل ج ن ة محفوف عليها بالمكاره ل ا إنما ا ل ن ا ر محفوف عليها بالشهوات والملذات يعني الجنة في في كثيرة عايزة عايزة عايزة عايزة يقين عايزة في عايزة عايزة عقبات عشان عقبات عز استماع الجنة لها الله لأوامر الله توصل توكل وجل مجالسة صدق ثقة صب صب ل أ ه ل العلم ولمجالس العلم ع ا ي ز زيارات م ت ك ر ر ة لبيت الله سبحانه ع ا ي ز سبحان الله أ ن يعول ا ل إ ن س ا ن نفسه على ذكر الله الذين ي و ق ر و ن الله قياما و ق و ا د ا وعلى جنوبهم ليتشبه ب م ل ا ئ ك ة الرحمن سبحانه ل ي ه ل أ ن سيدنا الحبيب ل ي ل ة المعراج ا ل ر أ ي ت آ ل ا ف ا من ا ل م ل ا ئ ك ة قياما لا يركعون واعفين ت ز ب ح ه م لله قيام و آ ل ا ف ا اخرى راكعون لا يرفعون و آ ل ا ف اخرى ساجدون لا يقومون ح ا ل ة من السجود المستمر وبعد العباده كلها يحشر مع العباد يوم القيامه يحيط ب أ ه ل المحشر أ و ل من يتكلم تتكلم ا ل م ل ا ئ ك ة يتقولين الملائكة سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ل أ ن الله تجلى عليهم بنوره فهم عرفين مقام الله و ر د ك حتى حرمت العرش ا ل ث م ا ن ي ة ا ر ب ع ة و ا ر ب ع ة الاربعه يقولوا ايه ا ل ا و ل ا ن ي ن سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك ربنا عليم والله مش عليم عليم عليم بإيه؟ بكل ب شيء لو و ر ق ة من ش ج ر ة وقعت ها؟ في, في, في, في شمال الاسكا في الطب الشمالي م ك ت و ب ة عنده في كتاب ولا لا مكتوبة لو ح ب ة في ظلمات الارض لو حبه ة ك مرموسه ة ح ب ة قمحه او اي ح ب ة فتحت ي الله يراه ام لا يراه مكتوب عنده في بكتاب ولا مش مكتوب لا. لا. للدرجات. يا ابا ذر ق اتدري ل رسول الله. و ا يا نعم فيما ينقطعان ا ل م ه ز ة دي ب ت ن ط ح ا ل م ه ز ة دي ليه ابو ذر اتبسم <تصفيق> ط ب ن ا ايش عرفنا يا رسول الله لو واحد دحلك ابو ذر ها طبعا عارف في ح ا ل م عرفش في حد م ص ر ما يعرفش غير اللي م د ي ن ا ف د ا خ ي ة إ ل ا ادعاء ل المعرفه وبالذات ف ب د ي ويتعرف فيك ت ف ت ي ه ن ي ه ا ل م ا ء ما ت ف ت ر ه أ ح س ن لكن تفتيه ص ع ب ة لكن سبحان الله اتدري فيما ينطفحان يا أ ب ا ذر قال له لا رسول الله الله معرف قال له لكن الله يدري ولذلك سوف يقضي بينهما يوم القيامه يبقى ربنا عليم عرف اللي في قلبك الناقد بصير الناقد ب ص يعني ر بصير شايف كل حاجه ة لا ا ل ح ت ة دي معدتش لا معدتش لا ما عدتشش حاجه تعدي كل ش ه ق ة نفس ش ه ي ر زفير ح ر ك ة ر ئ ة ض خ ة قلب لدم او شرايين او و ر د ة في ح ر ك ة او ح ر ك ة عضلات او خواطر سبحان الله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اه هشوف شوف حد ا ل ل ي ر ي فان سبحان الله ر ب ن اقرب اليك من كده اقرب اليك من نفسك ن ومن ا ي ه قدرته و يحول بينك وبين قلبك في قلبك ا ل ل يحجز جواك ده ي عنك ازاي تلاقي ل ح ظ ة من اللحظات ص ب ر ب منشرح ن ب س و ط تبور على السبب يقول لك اه عرفت السبب ان ه افضل اثنين ورايحين ن و ق ع د جلسه كويسه يفرح ب ق ى ي ب ط ا ع ة الله ب ط ا ع ة الله واذا سرتك حسنتك وساءتك س ي ئ ت ك فانت مؤمن لما ا ل ح س ن ة تفرح بيها و س ا ء ت س ي ئ ا ت ز ع ل م ن ه ت ي ا ت ب د ي عالمك كويس يبقى انت فرحان بعد لحظات يجيلك خبر وحش ا ل نفس القلب المنشرح ينغلق تقفل اذا مش طيق تكلم حد نفسك تخلو بنفسك صح لما معنى صاحة اه ح ده ي ولا بين ل مش ر ء وقلبه اللجوك قلبك ك انت ما ت ح انت في ف ر ح ه او في حزنه من قلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك ومحبتك يا رب العالمين فالأربع ملايكة الأول للعرش من التمانية اللي شايلين العرش سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. انت يا انتهت سبحانك بعد راجل ضغط و ا ز د ه مايجيش ع ش ر ة كيلو ونازل في ضرب تعمل فيه ايه عايز تاكله صح ولا ل و ق د م لك ان ت أ ك ل ه و لاكلته أ ط ب ربنا شاف الضارب وهو بيضرب وشاف المضروب والمظلوم وبالظلم شاف الله ماشافش شاف لكن هو لو يحاسب العباد زي ما احنا بنحاسب بعض كان يعمل فيه ايه كانت تولع لو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما تحكى على ظهرها من دابه ج م ر ي ن ه ا ا ي ت ح ل ي ه ا عطيه لكن حليم رغم علمه لذلك ابن مسعود قال ايه قال سبحانه يعاملنا كانه لا يرانا وهو يرانا الله يا فانا شايف الحته اللي ش ا ي ت ه ا وابني من وراه يعمل سته ميث غلط مش شايف مش لكن الله سبحانه لا تخفى عليه خ ا ف ي ة مش حاجه مفيش سبحان الله فلذلك العبد لا اله الا الله يعني يتخيل هذه المساله ك أ ن الله يعاملنا ك أ ن ه لا يرام سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك ك سبحانك يرد التاليين الأربعة ن س ح على عفوك بعد قدرتك كان قادر ا ش ي و ي ه زالت لكن قبل ما تزول كان قادر يجيب ل ل ت ع ب سوف ياتي د ا ي ط ل ع هذا قادر يطوف كدا فوق ويروح رمايه البحر المطبط ولا البحر الاسود ولا لا قادر لكن, لكن سبحان الله قدرته م ح ف و ف ة بالحلم و ا ل ر ح م ة لانه الرحمن الرحيم ها سبحان ما ربكم الرحمة. على نفسه الرحمة. ولكن ا فكرين قصص سيدنا سليمان و م ا ش الجنود والحاشيه رصني اربع عصافير واقفين على فرع الاربع عصفير بيشأشقوا أو أو بيغرنوا. اتدرون ما تقول ما سليمان. طب انت يا ربنا يعني علمك واتيت ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين في ا ل م س أ ل ة دي و ب ع ض ه ا وغيرها الا يقول ا ل أ و ل كلاما عجيبا والثاني يكمل والثالث يكمل لهما والرابع يكمل ل ل ث ل ا ث ة يا سلام العصفور بتقول كلام حلو قال لي اسمع الكلام اتوحد س م الكلام ع <تصفيق> أ الله لا اله إ ل ا الله اي عصفور هو الايه يقول يا لي ريت الخلق لم يخلقوا نحن متبين أ و ل العصفور ا يغار على مقام الله عز وجل يغار ان في الخلق دونها يعصي الله زي ما الملائكه اتجعل فيها ما يفسد ويسشك الدماء ونحن ن س ب ح بحمدك ونقدس لك معقوله ي أ عسلين واحد كده يكون زي عمز سمك البحر الكبير والصغير و ص ب ق حبس ا ل م ل ا ئ ك ة كبير ي ا خ الصغير قال التائب الضعيف قالوا ايه ن الغابه فان أ العصفور لعليتهم ا ي ق ا ه ل ل ي لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس الا ايه العباده هي بمعنى ايه الطاعه الطاعة? ما خلقت دينه دي؟ ليس إ الا ل ي ط و ا ه ن ا ن ي ه الا ليعبروه يبقى ليت الخلق لم يخلقوا ويعبروه م ا ف يوجد ش ح شيء في مكانه ويعلموا لما ذ ا خلقوا ا ل ت ا ل ث ه والاباء ويعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا اسمع الكلام حتى ا ن م لا تفتش بفايده من الدرس الذي ي ر ي ه ي بخير يبقى ليت الخلق ما كانوش اتخلق ولما ادخلوا ياريت يكونوا عارفين هم مخلوقين ل ي ه ر ب ن ا م ع ر ف و ن السماء و ا ل أ ر ض و م ا بينهم ايه لاعبين م ا خلقهم لماذا بالحق لهدف لغايه الرب يكمل شوف يا ليت الخلق لم يخلقوا يا ليتهم لما خلقوا عالموا لماذا خلقوا ويا ليتهم لما علموا لما علموا بما علموا الرب يقول و ا ليتهم لما علموا عاملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا بحد بتاع ولا ولا بما شوف شوف سبحان بس العبد、يتعلم. العبد من العلماء الكلام علمه كلمه كم يتعلم يتعلم لم يعرفوا العصافيه ولا إلا الله هاي غيالي إزاي الله لا إلا الله إله إيه شوف شوف يخلقه يبقى تعالوا لما يا رب تعالوا ندخل الى جنه من الجنات ا ل ق ه و ا ج ع ل و ا من اهلها يا رب, رب ونزور قطاع م و ا ل م ط ا ع م ا ت اللي فيها بس لا هو قطاع استثماري ولا قطاع اسكن فاخر وانما قطاع اعده رب العباد لعباده عبده ا ل ر ح من ا ل ر ح ي م لعباده ا ذ ي ن ت قطاعات و ويحدوه وعبدوه وسلكوا ر ي ق ه ح حلاله ل و وحرموا ا حرامه من ضمن ك ط سكان ا ل ج ن ة قطاع او جزء كانه يفطى موجودة ك هنا يسكنه عباد الرحمن عباد الرحمن دون د ر ج ة ع ا ل ي ة اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد ليهم تلتاشر صفه انا هشرح ان شاء الله ل ح ض ر ت و التلتاشر ا وكل واحد ي د و ر في كم و ا ح د ة في التلتاشر يعني شوف يا ترى انا في ه ث ل ا ث ة اثنين و ا ح د ة ع ش ر ة والله يكون حتى فينا اللي فيه التلتاشر ربنا يارب يبارك يا رب ان شاء الله ويهدينا جميعا سواء السبيل لا حرج على فضل الله لان يقوله فيض جودك تملأ ربنا ر من عين ض لما يربى ليس لرضاه منتهى لما ر يربى لما يربى لما ل يربى وإسلام مع الله كمان على العبد ك ا ل ت من الواحد أ م س ي ت عنه راضيا قالت ل ق ا ط ل ة بنت أ س د ز و ج ة أ ب ي طالب زوجه عمه ماتت ق ل ا س ت ن ا س ت ن و غسلتوها ولفتوها كف... اي و ل ف ن ا ه قال خلا ا س ت ن و ن ز ل في قبرها طرش عباءته و ا ت ج ع قليلا في القبر وخرج وسب العبايه ل دخلوها بقى قال اه يا رسول الله شوف ف ا ط م ة بنت أ س د الام ل ي سيدنا علي أ س ل م ت ف أ ب و طالب جوزها لا ا س ت م ش ل ح ك م ت ن يعلمها الله يعني سبحان الله العظيم يعني رب العباد إ ذ ا وهب لا ت س أ ل ن عن السنه سبحان الله قال اه يا رسول الله عمرك ما عرفت مع حد كده م م ع ن ا ف ا ط م ة بنت أ س د دي قال, قال لك لقد ل كانت أ م ا بعد أ م ي شوف هذا ا ل نسيان الجميل مش كل ا ل ن ا س ت ن ك ر الجميل واكبر جميل يعني تا يعني, يعني متحتقرش ا جميل او معروف يعني صنعاه فيك اخوك صنعاه صنعاه سبحان اخوك فيك سبحان الله. ليه ل ل ه لان سيدنا الحمد لله لا ت ح ك ر ن احدكم شيئا من اختها ولو فرث نشاه فرث نشاه اللي هو الحافر بتاع ا ل م ع ز ة حفر الناس بالله عليك زمان وكانوا دلوقتي بيعملوا بيه ورميش وعملوا بيه مش حلقه وعملوا ب ي صامه ح ا ج ا ت يعني ايه و ر ك ب ا ت ك م ا ه و ي ب ت ر و ك ي م ا ر ي بتروكيماوي لكن زمان العرب كان بيعملوا بالحفر بيرميه فلو و ح د ج ق ب ت لصاحبتها حفر مائه قلت لا بارك الله ف ي ك لم يشكر الله بل لم يشكر الناس اشكرا من ا ج ر الله ا ل ن ع م ة على ي د ي وان عز اخوك فهم ي ع ن ي اخوك ب ي ع م ل ك حلم سنتين ث ل ا ث ة عشر عشرين ثلاثين س ن ة وجاه غلط غلطه ها؟ مش خلاص يعني الدنيا و ق ت عديها لك لازاي عديها ازاي و لك ن ما كانش معايا كده قبل كده الله ايش احصبرك طيب سبحان الله ا د ي له النصيحه ا د ي له ا ل ن ص ي ح ة لمن ا يا رسول الله ورسولي و ل ا م ة المسلمين وعمتي كله كله سبحان الله يا ف ا ط م ة يا بنت اسد يا ب خ ت ك شو الرسول ايه فكر لك الجميل قال فرشت عباءتي حتى يخفف الله عنها من ض م ة القبر ونمت في مكانها قبل ان تلحق يعني قبل ان تدفن حتى يثبتها الله عند سؤال الملكين هنا فيه ايه? فيه ايه? هي ها? فيه ها? يعني يعني احسن اخواننا افشناك. يعني سبحان وصائفة الوسطى ما ما وصائفة الدرويش اقول لا شفاعة شفاعة بقى بس قبل قبل طيب قبل فيه ليش يشفق. هو تشتغل. لك الله. عملها شفع لها ولا لا س ا ب ق ة عملها بتقول ايه من اهل الخير ولا من اهل الشر من اهل الخير ولذلك الرسول ما كانش يتدخل الا اذا اذن الله ل ا سبحان الله اللهم شفع فينا نبينا يا رب اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا امين يا رب العالمين سبحان الله ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ي ر ض عن عبد يحط في عباد الرحمن تعالوا تركتشر ص ف ة انا ه ش ر ح صفه ص ف ة ان شاء الله و ن ا زي ما قلت قبل كده وما زلت اكرر حلقات الدار الاخيره ليست ط ر ي ح ة انتاج بنخلصها لا احنا بنسبح سويا فيما يفتح الله به علينا نحن و أ ن ت م وربنا سوى تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين واجعلنا واياكم من العاملين بما نسمع اسمع كلام الله عز وجل وعباد الرحمن منهم يا رب أ و ل صفه الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا انا الشيخ ل ك نفسي ا لا كده ده أنا ن أ ل ا ق ي واحد مصر بيمشي على ا ل أ ر ض هونا نفسي لو قابلت واحد مصر بيمشي على ا ل أ ر ض هونا مش هبوس إ يده هبوس رجله ل أ ن ه دخل تحت ط ا ئ ف ة عباد الرحمن بقول ليه الكلام ده إ ح ن ا س ا ع ة الربع ه ا وعين الحب عن كل عيب ك ل ي ل ة ولكن عين الكره تبدي ل ا المساويه ابنها جدلا ا ح ة بتحب مرات فكل حاجة ا يعني ايه يعني دون اخير بتعيه يعني بتعلي شوية دون صوتها ايه خلاص ماشحة نفرض ان الست زرقنت من م ر ا ب ن ه ا ها ه ت ب ل ع ل ه ا لا تصير حسنات ز و ج ة ابنها ع ي و ب ة الحسنات بتاعتها زي ما الشعر عليه اذا صارت حسنات التي ادل بها الحسنات ب ت التي ع ت و ا ا ا ع م ل الخير إذا صارت. إذا صارت ادل بها تفتخر بها لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر اقول لي اعتذر ازاي اذا كان الاخلاق ا ل ل ي انا انا يعني بقول ده أنا الحمد لله ده فيها خير ب تعتبر انت عندك انت عيوب اعتذر لك ازاي اذا الشعر العرب قال ايه? مرضنا ت م اتيناكم نعودكم و ت خ س و ن ا ف ن أ ت ي ك م ف ن ع ت و و ر اشرحة ا ازاي? طب فيه ناس انه? كتب. ذ ا م ر ض ن اتيناكم ا ع و ك م ن ق ب ل ايه العكس وتخطئون فناتيكم فنعتذروا ا ل ل ل ل الله ه اه للدرجة في كبره ك بالشكل د ه سبحان الله ف أ خ و ك يعني لما يديك ا ل ن ص ي ح ة ما خلاص فبين عباد الله عباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا هونا تعالوا ك ل م ة هونا دي الهون هو الشيء الهين اللي ن السهل الخفيف كل المعاني دي في الايه ك ل م ة ه و ن ة ه و ن ة اسمع الاثر ورد فيه إيه؟ احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما و ا ب غ ب عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما يعني ايه نتصلي على سيدنا رسول الله يعني لما تحب ما تندرقش أ و ي خلي حته كده بذلت دوري ب س ن ة أ ح س ن لو إ ي ه يعني احذر عدوك م ر ة واحذر صديقك أ ل ف م ر ة ق ل ربما انقلب الصديق فكان أ غ ل ب بالمضره لما تكون ا ل م ح ب ة في الله أ م ر ه ما يحصل زعم تعرف انت ان ا ل م ح ب ة مش لله لما تجي ي تنصح اوك و ر واخد منك ج ل ب اعرف انها مش لله على طول ا ل أ م ر واضح كده وانت فاهم و ن ا ف ه م كل واحد على ر أ س ه و ا ض ح ة يعني ل مؤاخذه ا ل ط ا ئ ة و حاسس بيها كل واحد عارض لكن في ه ناس ب ي ن ك ر ه حتى الواقع يعني مثال يعني مثال واحد دخل عند واحد مواطن مثلا وليه ده كده يبقى انت المدير عندك صوره الريس ئ الريس ئ مين الريس حسني الريس حسني مين الريس ح ن ي مين الريس حسني م ر ي س حسني م ي ا ر ي س ا ل ر ي مين ا ل س حسني م ي ا ر ي ده ي مين الريسني ا ل ل ي د ي بعد ا ل س د ا ل ي السنة. مين ا ل س ا د ا ياقدا عور السادات ياقدا عالجبعه عبد الناصر عبد ا ل ن ا ص ر مين ياقدا عم ج ل الجيب ن ا ص ر عبد الملك ملك اي ملك الملك فاروق لا فرق مين ياقدا عبد الملك فؤاد لا فؤاد اتجوز دام جميل اوف ي ن ا س كده ف ي المصيحة ناس في ناس ك د ه في ا ل ن ص ي ح ة يعني هو مش عايش في بالم... مش ع ا ي ح هو متخيل إيه؟ انه ملك ولو ح م د ا ل ه صعب م يقبلش و لان له المسلم, المسلم اذا ل ل م م س إ كان ا ل ص د ق ة لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل ص دم عطول ا سنة, سنة واس تبقى وقفة تبقى وقفة المسلم خلاص تبقى تبقى تبقى على وبعدين عيون ممكن من أخوك لكن خطرة مجرد تلتقي ك ل م ة كده خلاص انت مضروب لكن لا في ن ف س أ ح ب حبيبك هون ما عشان انا اكون ب غ ي ض ك ه ولا ه ا وابغض عبوك هون ما لما تحب تقطع في م ش ك ل ة مع مراتك وتجيب أ ه ل ه ا متقولش ا كل ما س و ئ ه ا ليه متكشفش ا ا ل م ص ط و ر اللي بينك و ب ن ه ا ليه عشان يوم ما ي ص د ح و ك و مع بعض تود وشك منها ف ي ه ها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 و ل ه م على ش و ي ة ك ل ا م من الالوان ل ي ق ومن اصبحت م س ؤ و ل ع ه من اصبحت مسؤوليه من اصبحت م ه ؤ ا ل ي ه من ا ص ب ح ا مسؤوليه من اصبحت م ه ؤ و ل ي ه من اصبحت مسؤوليه من اصبحت مسؤوليه م ل ا الله ف ا ل م س أ ل ة ش و ف ا ل ر س و ل ي ر ه ع ن ا ل ب ح ت مسؤوليه ا ن اصبحت م س ؤ ان ي ذ ه من ا ص ي ح ت مسؤوليه من اصبحت مسؤوليه من ك ت ق ب ح ت م س د ن ا ي و س ف انا افسر الرؤيه للملك ها هل... وقال الملك ائتوني به هدول قال له ايه ياصديق يوص الملك عايزك ده واحد نار في السجن ده اللي في السجن يعني ربنا يفك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن سبحان الله العظيم ال... اللي في السجن بيتشمشم على أ خ ب ا ر ان يا ط ر ى انت ا ل إ ف ر ا غ ها سبحان الله لو تسمع انت في الليالي ها الرجل بيجيبوه يقول د بقى... قول وقال له المعلم عبد الحميد يقول له مين ربنا يفك سجنه سجنه من تابيده لا الدعاء ابيده في د ينفح لا ل ل مزجون اله الا ل بإذن الله, الله ودعاء لأ, لا. قبل ما ينصح ل فيه م ا ولكن و ايوه يوسف ايو الصديق اتنا قرات سمانية ا في سبب ل و اسمع ا بسف سيدنا الحبيب بقى صلى الله عليه وسلم من ادم بقى لو كنت مكان اخي يوسف لطلبت ان اخرج قبل ان اؤول الرؤيه السلام, السلام يا طوابعك مصطفى عليه الصلاة غريب. قال لو كنت اهل مكان يوسف كنت اقول لهم طلعوني اطلعوني ل ا اه. الاول ي قلب قال له ارجع إلى ربك. الى فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن علي بس أ انا ما هوش ادب قال ا للصحابي انت هاطلق مرتك ليه إن كنت لا أ س ر ا ر بيتك ولا غيره الست ب ا ن ق ض ت ا ل ع د ة واتجوزت طلقتها ليه بقى؟ قال ى أ ن ا لا أ ت ك ل م عن ز و ج ة غيري تسمع بقى ق ل ة ا ل أ د ب من ا ل أ س ر لما وتبقى أ س ر م ح ت ر م ة يقولك من اين م ح ا ف ظ ة ولا من مركز ن أيلة م ولا من مدريه ن أيلة م ولا لازم تسمع ايه النيله لا لا اسمع كلام ودعك ن تبقى مش اسمع قلت له ا ريت كلمات وما قالش كرب والست تبقى اتكيت ومحترم وتكلم ب ا ل ف ر ن س ا و ب ا ل ا ل م ا ن ي وحبا ساعة ردح وارضح وفيها مردوح لا يراه الا محارب للاسف الاسف الشديد سبحان الله فالمسلم, غير خالص. آه. فالمسلم لا ي ل ا ه الا الله ت ش و سو القهوه انا بلغه رب غيري انا اطلع اتكلم عليه طبعا طب غط عدوك هونا ما انت بشتمين حيهاوي ليه عسى ان يكون حبيبك يوما ما زي ايه؟ السيرة بيتعلمنا يا في كتب السيرة سمي واحد تضيق... يضيق صبر واحد حديقر عن سيدنا الحبيب、المصطفى. يرجعوا نفسينا سلام لما وعدوا الواحد المصطفى للصحابة البدر والأخصاء كان يا خالد كان نفسينا, خالد يتقتل. كان نفسينا في عمر بن العاص كان نفسينا في بن كان كده كده جهل وليد يتقتل الحبيب نفسينا يفتسم تقرأ صبر عمر أكرير أجر كتب بن بن بن أبي نجيب بن وقعد عن من في في صفيان غزو لا ت ب و ن و ا ضربين اوي هم من ش ا ي ف و ه ب م ح د و د ي ة الفكر فغلزوا بتوحدوا خالد ن ت ك واكرمه فك وبعدين فين السنوات تمشي و ا ل ل ي ع و ص ر ا ل إ س ل ا م بعد كده خالد واكرمه و ع م ر بن العاص وابو سفيان ا ل ل ي كانوا زعلانين انهم ا ه ما ق ت ل و ه الشيذان وفي احد、آه. يبقى لما تبغض شوف, شوف. علي بن حاتم الطائف عدي ابن حاتم كان الرسول أ ه د ر دمه قال ا لي ل ابا ا ل ع د ي يقتله وما لوش د ي ع ل أ ن ه كان شتم ن الرسول زي و ا ح د ة دلوقتي م ث ر ة م ث ر ة م ت ب ر ج ه الله ب يقول لك اتحققني من العاد ل الرسول يقول لا ما قالش الله تعالش تجيب اكثر من كده في ايه ارد الامر على الامر、المهم. فلما وقعت سفانه بنت ا حاتم ا ل ط ا ئ ق اخت عاديه في الاسر فجاء الاسر ي ه ر ج و ه م على سيدنا الحبيب دخلت سفانه وكانت بليغه قالت يا محمد خل سبيلي فك اثم الابنه اكرم رجل في العرب الابنه الرجل الذي كان يوقد نيرانه للضيف كان يقري الضيف كان يقري الضيف ويعين ا ل ك ل الضعيف يعني ويأخذ ويفرج أ خ ذ و ي عن الملموف ويعين على نوائب الدهر اسمع الرد بتاع ا ل ح ب ي ث يا ج ا ر ي ة والله إ ن هذه أ خ ل ا ق مسلمين ولو كان أ ب و ك مسلما لترحمنا عليه خلوا سبيلها ف إ ن أ ب ا ه ا كان يحب مكارم ا ل أ خ ل ا ق و إ ن م ا بعثت ل ي ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق غلصة بله رجعت لبني ط ي ب قالت له عدي يا عدي محمد ده بينزل الناس منازلها لا غير اللي انت... لو ل ل ي انت رحتها ل ها؟ ه هاعفو عنك معقول ام معقول من ي أ م ن ن ي قالت ماحدش أ ؤ م ن ك اللي هو دخل ا ل م د ي ن ة ما ردش يقول انا مين عدي ا بن حاتم ا ل ط ا ئ ه ا ا بن أ ص ر بس بحافظ على أ ص ر فاذا كان محمد قالوا ده ب يقول ت ه ف ي م ة فراح لك ق ا ل ض ي و ك ع ن د ا ل حبيب لك ي ان يكون حبيب لك ان يكون ا ل حبيب أبو ب ك ر ان لازق يكون حبيب لك ان ي س و ل ل ل ا ن د ا ي م ا ك ان ي ح ب ه و ثلاث ح ا ا ج ت ي ح ب ا لك ج ل و س بين ي ي د و ان ل ظ ر إ ل يكون إ ف ما ب ي ب لك ي ا ل ل س ا م ي ا أبو ب ك ر فقام ز الرسول ده مين أ بانه و بكر أنه كان تاجر ويتجول ب في العرب وعرف ا الناس يا, يا رسول الله قالوا نعم يا رب العديد من ح ا ت م الطائي من يقف و ا بالباب يبقى الرسول بص على وشه عديد كده ليه جيب ا وشه غير الوش اللي كان ب ي ش ت م ب ي ه راح الرسول خلع العبايه تعته ط ب ق ه ا كده وراح رميها المين العبيد ا ي ل س يا عبيد ها هنا حطها تحتكوا ا ل ت ا ن ي ه عديده مش زي حالاتنا يبص على الجامعه كله خلي بالك ان انا رمال, رمال العاهه راح قعد وحط رجل على ر ج ل ورجله فشه وقال لي فشه راح قعد وحط العذاب بتاع الحليب على راسه شفت الناس الرجل الامام ابو الحسن ا ل ش ا ذ ل الله يرضى عليه كان في بلاد فاس في المغرب فشف الرؤيا إ ب ل ي س عريان قال له يا العين أ ل ا تستحي من الناس ش ا ب ف ه عليك الناس يوصوا عليك كده دي قال له هل هؤلاء ناس يا أ ب ا الحسن هم اللي انت شايفهم دول ناس قال, قال له الناس حق الناس الناس اللي اولاد ناس يعني في مسجد ا ل ش و ن ز ي ة في بلاد فارس الرباط المغرب وفين المدائن إ ي ر ا ن دي في الغرب ودي في ايه شاف انك من المحيط الهادر الى الخليج الثائق ل ن غير ما اتخذت كلها المهم فراح قام من الرؤيه ركب وتوكل على الله شهر شهرين عايز يدور على الناس فين مسجد ا ل ش و ا ز ي ة د ه ا ل هو د ه دخل ليه خ م س ة قاعدين بعد صلاه العصر ح ط ي ن خدتهم على ايه؟ على كفوفهم كده هل تدخلت عليهم فقالوا في صوت واحد يا ابا الحسن لا يغرنك كلام اللعين في الرؤيا يبقى ن ا س و الله مش ن ا س لا ل ا ابي لسه طالع في القرن ج د ي د في المضي ارى كتاب كتاب اه ابو حنيفه رجل وانا رجل انت رجل انا مش ش ا ه د اذا كنت انت شايف انا مش ش ا ي شاهد سبحان الله لكن لا اله الا الله ق الا كله رجال ونحن رجال ازاي د هم رجال وهم ر ج ا ل ب يجعل الكلام ا ل ل ي لا يريدون في ا ل ح ل ق ة ت ا ل آ خ ر ه الذين ا يمشون على ا ل أ ر ض هونا、هانا. سيدنا عمر الله يرضى عليهم ماشي وليه ايه ليه الصحابه حواليه وهو أ م ي ر المؤمنين ارايتني هو بيقول له روح ا ر ا ى ابدا للخطاب في هذا الوادي مش ق ل د له اللي علمك انا مالوش كذا امير للمؤمنين يقول ه ا واحد من ا ي ا ه لكن عمر ا بن الخطاب لا لا ا ر أ ي ت ن ي ارعى املا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فصبر غ ر ي ظ القلب يعني ابوها كان صعب اهو ثم صرت وليس احد فوقه سكت شو كذا د ه الا الله عبد الله بن عمر ماشي جنبه لو واحد غير عبد الله لا يا ريس ئ اه يا سعيد اللهم لا يصر في حد ف و ق لا لا لا واحد ف ق ماذا قلت يا أ م ي ر المؤمنين الكلام اللي بتقول ا م ه ليس ف و ق أ ح د ايه اذن هل ر ا د ت نفس أ ب ي ك أ ن تستشرف ف أ ر ا د أ ن يحط من قدرها ويذكرها بماضيها يعني أ ح س ن يقول لنفسه اننا كذا لا ابدا ل و ا ح د يتذكر ا ل ب د ا ي ة سبحان الله الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا هونا وكان الحبيب ا ل مصطفى صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن يمشي ا ل إ ن س ا ن ر و ا ل بن شجري لا لا سهره ك ا ل ه ط ب ي ع ة خ ا ص ة ك أ ن م ا ينحرم د ن م ن ح د ر ل م ا كان ي م ش ي كان ا ل أ ر ض ك ا ن و س ل ا ل ل ل م ن ل ى ل و ك ا ن ي س ي ر ك أ ن م ا ي ت ق ل ع ل ي و س ل ل ى ا ل ع ي ل م ص ل ا ل ه ي ه وسلم صلى ا ه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ي م ش ل ى ع ل و س ى الله ع ل ه و س ى الله عليه و س ا ل ع و الله ع ي ه الله ع ي ه ل ه ع ه انه اقل واحد. سيدنا عطاء ا بن ر ب ا ح الله يرضى عليه اعالي التبعيه قال والله ما التقيت باحد الا وظننت انه من اهل ا ل ج ن ة وانا من اهل النار لا يقبل ا ن د ن ا د للاسف و ق ت ي ش د ي ت للاخ م ل ت ا ح و م ا ش بالشارع واحد حلق ي ة الله يسلم علي ب ر ب ا ش ودع ل ي ب ا ل س ل ا ر ع ليه ليه ا لا لا ع ك ل ا ح ي ي ت ه م ا ل حياته ف حياته ف ا ح ن ا ت ه في حياته في ح ي ا ت م في حياته في حياته في ح ن ا ت ه في حياته في ا ي ا ت ه في ح ي ا ت ا في ح ا ت ه في حياته في ح من ت ه في حياته في حياته م ي ح ن خ ت ا م ن ا ي ا رب ت ه في حياته في حياته في ح ي ا ة ه في نقطة خ ط ي ر ة ل ا ت ه ي ر ب ا ل ت ه في ح ي ا ي ك في ع ا في ه ا ل ل ه في ح ي ا ت ل في حياته في حياته في ح ي ا ي ه في حياته في حياته في حياته في حياته قول ادعو ه الله ي ه يا رب د ا له ببار الغيب لحقه خير اعظاه واضحك معه ا وقال له مالك يا ر ا ج ب قال له الله يا شيخنا ما تدري ليه ص ل ا ة العصر يا عم ص ل ا ة العصر ده ده لصحه المطش وماله يا خ ي ابت على ا خمس زاويه و ر ق ق ي خليك حنان معه بسرعه المطش ابقبلني و ل ن انت فالح ادعو ما, ما انت اقبلتها الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة ج ي ا بن عيمان يشرب الخمر كل ما يقبو يضربو ه بالنعاء أ م ا م رسول أخذه الله ف س أ ل ن ا عمر أ خ ز ا ه الله لعنه الله كم يوتى به شاربا للخمر سيدنا الحبيب يقول、له. لا ه ل تلعنه يا عمر إ ن ه رجل يحب الله يا رسول ه يا خبر ا ب ي م يشرب خمر يا رسول الله ويحب الله يا, رسوله. أو إيه؟ قال له طب يا رسول الله يا نعيمان ق ا ل ل ط ب ا ل ع ي ل يا رسول الله ر و ح اطلعه على ب ق ه وعلى ايده اليد ا ل ل ي ب ت م س ك الكاس و ا ل ب ق اللي ي ه ا ل ل ي ب يشرب قال اللهم م غ ف ر ذنبه واهده ي بس بطل نعيمها خ ل انتهى الموضوع لكن لو ا ق ع ل عليه لا, لا. الرجل ا ل ل ي به وهج الحبيبه في وجود الصحابه قال ايه انا ما رضيت عن محمد انا مش رضيته <تصفيق> عن محمد الصحابه بنا انه با مش راضي طيب احنا ر ب ي ن ا ن ص ر ا ح ة نفسهم كانوا يفتكوا ز ي ي ن بالراجل ازاي والكلام لان القسمه تتقسم هل هذه ق س م ة ما اريد بها وجه الله يعني الرسول مش ايه مش عادي ا ل ص ح ا ب ة اقرا ا ر س و ل بس بعد س ب ما رباه وكراسه ت ع ر ف ي ن ي ه ا ل ق ص ة رضيت يا عال طب, طب انتربين بلي و ب ي ن ك قول لله قول الصحابه يا صحانة محمد. قال له قبر م ي ت عن محمد هذا ا و ه شكر ا شوف, شوف وصف الحبيب ده إ ن م ا مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ن ا ق ة شربت فتبعها الناس فما زادوها إ ل ا ن ف و ر ا فقال الرجل يا قوم خلوا بيني وبين ناقه تبوني انا أ فاهم النقط ت ح فجعل يجمع لها من قمام ا ل أ ر ض في حجره حتى جاءت فناخت واستناخت ولو قتلتموه لدخل النار لو انا سبتكم ع ل ي ه عشان تقتلوه كان هيدخل ايه؟ النار لكن الرسول يشبهوا ع بصاحب الناقه انتم مش عارفين ا س ت و ى ا ل ن ا ق ة بتاعتي انا اعرف ايه اكفكف من حدتها ت ك ر ي ن و ا ومازلت اكرر وما ويئات ا الاعرابي اللي دخل ايه لي ايه ل رجل قال ما ر يخش ا ل د ا من مسجد النبوي قال له لا طب انا عايز يصرف البول بتاعه جيه وراه الصفوف كده و ر ا ح م ش ه م ر ولسه سيدور الصقر وراه جاريين عليه من افاه قبل ما يوصلوا الافاه كان الرسول حماه الا ل تزرموه ما تقطعوش عليه البول سوى لما خلص و ص ف ر نفسه وقال له هاتوا اهريقوا على بول أ خ ي ك م سجلا من ماء ج ر د المايا كده ودلوه على ا ل عمله ده وراح جايبه بقى اسمع بقى ط ر ي ق ة ا ل د ع و ة ب ي ش ت د ي الناس ان تمكشر حفظه على يسكت في الراجل بحنان يا أ خ ى ا ل إ س ل ا م هذا مكان ل ل ص ل ا ة لا يصلح لما صنع بس تلمت ي ه مش انت جاهل بعيد انت بتفهمش انت عمك انت انت لها هذا مكان ل ل ص ل ا ة لا ي س ل ح لما صنعت الراجل بص كده ما هو له عقل ب ر ض يقارن بين ر ح م ة ا ل أ س ت ا ذ و ف ظ ا ظ ة التلاميذ بين حنان المعلم وجفوه ا ل م ت ع ل ف راح بص و كده للسماء اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أ ح د ا من بعدنا راح ن ر ك ل ع ن د منين من محبته للحبيب صحر الله من حنايا الحبيب عليه وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا رحمه للعالمين الله لا سبحان الله فالرسول برضه م يستدعيش برضه يعلمه قل له يا اخى الاسلام حجرت واسعا قل ارحمنا يا رب ف إ ن ك بنا راح يا سلام هذه ر ي ق ه الدعوه يمشون على ا ل أ ر ض هونا هونا هونا لا اله الا الله هذه الصفه ا ل أ و ل ى يا ت ر فيك كل واحد عارف مع شكي لكن أ ت م ن ى أ ن تكون موجوده الله ما بتعرفش شك في محله يا رب ده مش ع ا و ب لكم ده وضع المسلمين المتع <تصفيق> ل أ ن أ ي واحد عند ا ل غ ا ب ة ما بيقبلش ا ل ن ص ي ح ة ل ل أ س ف ت ع ا ل كده خلي واحد ي ن ق ر الصلاه ة قبل ع ل ى م ا ل ك شويه بقولك ايه انا بصير قبل امك وليدك طيب يا ابني خلاص خلاص اخ دخل مسجد في صف في العصر واقف ف ب لما ي ص ل ي في الصف ا لوحده هو هنا على قد حاله كده أوصيح. فهو من الواجب انت من الفقه تسحب واحد من نص الصف بس انت لما نكون فاهمين الكلام ده كلنا مش انا شده هو شده قاومه وشناله تبصصف هو من الواجب اذا شدك لين معاه عشان بدل ما يصلي لوحده يبقى انت ايه بتتصدق عليه خلاص اخينا ا ل ا ج ي ل لمن ا ل ن ص ولا غيره هو ليه واحد طويل في الركض راح سحبه الطويل ده كان اول م ر ة يحصل له المنظر ده ان حد يسحبه من الصريعه وصفتك فرح بص بتحت كده ا للي يسحبه ايه ب ص ي ه ماشي يا عم ماشي ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ل يعني سبحان ا ل ل ه يعني ه ح ن ا ه ح ن ا ب ه ع ن ا ه ه ه س عشان ما ه ه ر ه يعني لكن لو د ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه وفي ا ل ف ق ر و أ خ و ه س ح ب ه ينجربها صحابه ده أ ن ت ب ا ش واحنا بنسوي الصرف لا ي ن ظ ر الله إ ل ا صب الاعوام يو... لما ا ل أ ئ م ة بيتلبس ف ب صبر ض ت ل ا ي ه اخوه ل أ كده تشده يابني ا خلاص يا سبحان الله ف الواحد يبقى حنين ل ح ن ا حنينين في الصرف ل فبتفرج ع ل الناس ه و ب ت ض ر بعضه اخرى ج طب ليه ل ح ن ا في ر ح م ة الله واحنا مستعدين على الخروج ليه؟ برا ميكروبات وتلوث خلقي يعني قبل م ا يصلحوا تلوث ا ل ب ي ئ ة يشوفوا تلوث الخلق والله لو اصطلح, اصطلحنا مع الله في تلوثنا ا ل أ خ ل ا ق ي وشلنا التلوث ب ت الخلق ع ا تلوث البيئه يروح لوحده و ط ب ق ة ا ل أ ذ ن تتقفل لوحدها ربنا ي قولت ابنه تتقفل لكن ما فيش أ خ ل ا ق انو ساعه ط ب ق ة ا ل أ ذ ن غير الغول ي ايه ع ى رسول الله. على الأرض ريت الدرس يمشونا الله انا عايز يا هون ده على ترجع حساباتك تروح كده ت ب ق ى من اللي بيمشي على ا ل أ ر ض هاونا مش بساره مشي بس ا ل م س أ ل ة ب ا ل ط ب ي ع ة هي تواضع تواضع اللين لين الجانب حنان القلب ا ل م ح ب ة م ش ك ل ة بالمسلمين تبخر و الحب ا من القلوب تبخر و الحب ا من القلوب شفت عمر بن الخطاب لما كان يقابل أ ب و بكر في ص ل ا ة الصبح هو كان معه انت في العشاء ي ة ي ض ر يعطونها من ليلتنا يا ا ب و بكر كانت ي ل ة ط و ي ل ة وحشتني شوف ا ل أ خ ل ا ق ي ا ت لكن لا احنا نحضن بعض ك د ه ب أ س ن ا ن بره فقط ولكن يعني سبحان الله يقول لك الضحك على الشفايف والقلب يزرغ م ن ي ر مثل ا ف ي ا ل م ث لا يعني ل لا يمشون على ا ل أ ر ض هونا واذا ل صفة خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه, مش سلامة. سلامة. سلامة, عليكم. لا. سلاماً أي سلامة منكم عليكم ومن جهلكم من الجاهلون أ ي إ ن س ا ن بعيد عن الله فهو جاهل ولو كان حاصرا على اعلى الدرجات العلميه قال لهم العالم كل العالم من خشي من الله عز وجل الذي عنده, عنده خشيه من الله هذا هو اعلم العلماء انما العلم الخشيه ليس العلم كثره الروايه انما العلم الا الخشية. الخشيه سبحان الله واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه تاخر انت الحسن البصري واحد قاله يا تاجر قاله بارك الله فيه قاله يا منافق قاله سامحك الله قاله يا ز ل د ي ق قاله اكرمك الله برحمته رجل قاله يا انجليز ي ب ر د ا ل أ ع ص ا ب مابيزعلش لو كان مصري وقال له ا ل ك ل م ة دي أ ن ت وليه وليه سبحان الله تمشي الحسن ب ص ر قاله تعال قاله نعم قاله اخبرتني عن صفات س ي ئ ة ثلاث فقط و أ ن ا في صفات غيرها أ ت ر ي د أ ن تعرفها أ ذ ك ر ه ا ث ه رجل يقول له ايه يقول له لو قلت لي ك ل م ة لقلت لك ع ش ر ة ي ق و ل له حسن بصرك أ ن ت لو قلت لي ك ل م ة اقول لك عشره ك ل م ة قال له انت لو قلت لي م ئ ة ما قلت لك ولا كلمه <تضح> يا ث ل ا ث كانوا ر ا ح ي ن نفسهم من نفس الزوال لا و ع ص ب ه م ه ا د ي ة ولكن ا تسلق يقول ا ضغط و ل ا ت و ت ر ع ص ب ي و ل ا عارف مش يقول لك ا صمع د ي ت ي ع ص ب ي يا سيدنا ة أصلم أ الشيخ متنرفز عرفش ما ولكن من أمي يا تتعصب ا ما لنا يدعم الله ولكن ط ل ا يا ق أه يجي يا سيدنا الشيخ تتعصب ل ا ح ولكن ت سبحان الله و ل إليه سيدنا أن خاصة شيخ ك ن ت غ ب ا ن بصراحه ة غضبك ده ع ش ا ن مش ك لا يقول لك غضبك انت قلت ا ن تطالب لمين قلت لمراك ت لامك ليه لا اذا كنت ق ل تعرف ان دي م ر ا ت ك ودي امك إبقى حبيبي واقع. اربط ق ع ا نفسك شويه خليك, خليك هذا ش و ي ة طيب بص في المراه انت غ ب ا ن كده ا ل م ر ت م ي ن ده、ها. يقول الله عز وجل في حديثه ا ل ق د ي ابن ادم لو سمعت وصفك من غيرك لاحتقرت نفسك و أ ن ت لا تدري من الموصوف يعني لو تسمع صفتك و أ خ ل ا ق ك من أ ح د غيرك تلاحص عليه مش كو... وهو أنت. سبحان الله. آل الله. العبد سباته الله مننا خاطبهم الجاهلون قالوا قالوا سلاما سلاما كده يعيش وإذا أي سلامة منكم أيها القوم الجاهلون. سبحان الله. فالجاهل كله من هو بعيد ا عن الله وذلك سميت فترة أو عصر ا ل ج ا ه ل ي ة قبل ا ل إ س ل ا م اللي ه والجاهليه ب ع عن د لا ل تخص عصرا, عصراً بذاته أ وانما بعيده تخص كل انحراف ل ل أ م م بعيدا عن منهج الله اسمها ج ا ه د ي ه حتى و إ ن كان في القرن الواحد والعشرين طالما المجتمعات بعيده عن الله يبقى جاهدين يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا إيه كمان واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام واحد ز ن عليك ب ع ر ب ي اسمع الشتائب خلاص واصبر تعود لزنك الصافي يقول لك اكلت ق ل له بارك الله فيك يا اخي بس هو يبقى نفس الشتيمه تردت عليه مدفع ادب ها مثلا قال لك ابي صفه صفه حيوانيه ق ل له بارك الله فيك يا اخي إ ن كنت أ ن ا كذا ف أ ن ت كذا فقط و ا ن ت ه الموضوع بس بادب بارك الله فيك خلاص لكن تسمع شتام غ ر ي ب ة ولا تراها في أ ي د و ل ة في أ و ر و ب ا ولا في أ م ر ي ك ا الخناقات اللي ب ن ش و ف ه ا دي سبحانه عندنا هنا شتام و ك ر ك ش ا ت ودوشه ه دي صبرك بالله شوي صبرك بالله الاشاره لسه ما ف ت ح ش و لا ك ل ت ي ت ي والناس ع ي ن ه ا ي ز ة تعدل على ده بيه أبو عجل متى نوسع بعضنا لبعض حتى يوسع الله لنا مكانا في رحمته وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خ ا ط ب ه م الجاهلون قالوا سلامه الصفة التانية تعالى اللي بعدها والذين ها يبيتون لربهم سجدا وقياما برضو دي مش موجودة انت تلاقي اثنان الساعة واحدة لربهم بالليل يبيتون اثنين دي في دي موجودة برضو صهرانا مش لقيتوا لك ا ل س ي س ة ا ل م ص ر ح ي ه م خلصتش اه انا ف ك ر واحد ص ه ر ا ن كده يعني أم يعني تقال أتقل ل عقله الا ام ركعتين ا ن ى و ر و ر القبر、آه. سبحان الله、آه. لكن كنت تسمع وانت في ا ل م د ي ن ة لبيوت ا ل ص ح ا ب ة ازيزا كازيز النحر منين كله قام الليل كله ب يصلي كله ب يذكر كله ب يسبح سبحان الله ولذلك يبيتون لربهم سجدا و ق ي ا ن ا ل ل هذه كان الحسن البصري قوله ه ل ي ل ة ا ل و ق و هو وقف يصلي في الركعتين سبع ت م ا ن أ ج ز ا ء يلي تانيون هذه ل ي ل ة الركوع ي ف ا ل ركعه و... ويفتح ربنا عليه ب ا ل م ح ا ر هذه ليله السجود لا. ده الشيخ لو ينسى نفسه عبد الله يا امام المسلمين امام المسلمين فقط قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ل ه قراءه ل ر ا ء ه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه س ر ا ء ه قراءه قراءه ل ا ء ه قراءه قراءه ق ر ا ل ه ا ء ه قراءه ق ر ا ل ص ل ا ة خ ل ي ن ا ء ه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ي ه ا ء ه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ل ه قراءه ق ر ا ة ا ل ن ه ا ر ا ء ه لانه يجب ان ي ق و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ا ك و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي ك ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا ب يكون هناك ا س ض ل من ا ج ي ان يكون هناك ا ب ض ل من اجل ا ب يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ي ن اجل ان يكون هناك افضل تذكر كثيرا ت أ ك ل كثيرا تنام كثيرا تندم طويلا أ توحد الله لا إ ل ه إ ل ا الله والذين يقولون ربنا ع اصرف ب ب جهنم ا ل ف أنهي ن م أربعة رب ر والذين يقولون ن ص عنا عذاب جهنم م كان كان غرام, غرام يعني الغريم م إن كان عذابها ا ا هو ل ل ز يعني عذابها ملازم لإيه؟ للمعذبين إ ي ه ل والعياذ بالله رب العالمين فيها إ ن عذابها كان غ ر ا م ة إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما سبحان الله ط ب هو ب ي س ت ع ز من النار بالكلام ولا بالعمل بالعمل يعني ايه يعني قلنا اللي و د النار ايه العمل السيء اللي هي تعالي الكبائر ك م ك ب ي ر ة ن ع ي ت م تاني نعيد ت ا ن ي ل ل ه لا لا ح نريد ا انا ما قلت لك مش ح ان نتعلم في دروس العلم نشوف اول ل ص ح ا غ ل شيء و ف ا ه بنعمله ايه بنزوده ايه اللي اللي اللي بنجيبش ان نعمله اول ش في الكبائر في اللسان, اللي في اللسان أربعة. الكذب ل اللسان ل ي في اربعة ش ه ا د ة الزور اليمين الغموس مخبرك الحلف ل قال ي بالله كذبا يعني الكذب ش ه ا د ة الزور اليمين الغموس ا ل غ ا ي ب ة والنمين هذا ا ر ب ع ة في اللسان من فينا تاب من ا ل ا ر ب ع ة دول هذه كبائر هي بس مالهاش حد يعني لو كانت خ م ف او فواحش كان ايه كان يبقى فيها ل د ه فيها رجل لكن لكن, لكن لكن هذه كبائر ولكن ليس فيها حد د ن ي ا م ف م ن تاب مننا على ا ل ا ر ب ع ة دول في اللسان لازم نرجع حسبتنا م اتفقنا فيش ا ي ش ت ك ا ل بقبلك الكلب احمر كله كذب تعال للعينين ا ل ك ب ا ر اللي فيها النظر إلى م الى حرم ا ل النظر ل ه إ ما حرم الله سيدنا ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ع ل ي ه وقعت عينه على كعب ا م ر أ ة كعب شو انت في الشغل قاعد وشك في وش ة الست م ر ج ا ن ة في وشك اعتزل ا ل م و ظ ف ة ز م ي ت ك وعارف تفاصيل حياتها انت أكثر, من من أكثر ما ن ج و ز ه من ما هو لما ا ل ح ي ا ة تا ي غ ل ي من القلوب خلاص ما هي بتشتكيلك وانت بتشتكيلها من مراتك وش أ س ر ا ر بتاع ا ل ب ي و ت في المكاتب لاسال الناس كلام يا ربنا نازل على المصالح هل يبقوا نازلين زي القرار من و ز ا ر ة ا ل ز ر ا ع ة بيبقى خ ا ي ف ع ا ي ز أ ل ف ف ر ه يروح الف ميك ابو ان سبحان الله المسلم شوف الزمان الشافعي قال وقعت عيني على كعبره فقلت ح ص ي ل ة الحفظ عندي لو اللي ب ي ق و ل يعني ح ص ي ل ة الحفظ يعني ايه يعني كان بدل ما يحفظ الصفحتين في د ق ي ق ة يحفظها في د ق ي ق ة و ر ب ا ل ا ه دي حظر ص مع قياسيه صح ب ح ط كم جلبيته الشمال على ا ل ص ف ح ة الشمال احسن لو ع ن ه وقعت على الشمال قبل اليمين يحفظ اليمين اي الشمال قبل اليمين مجرد انه تقع على الحاجة يحفظ ليه الحكايه مش م ت ز ب ط ة م ع ا راح لوكيع أ س ت ا ذ ه ا ل ح ا م ي قال له ايه قال له الحفظ مش م ص ب و ط عني قال له لا. انت لابد انك تعصي الله يا شافعي انت مش كويس يا ولدي لا يا خبر ابيض لو وكيع دهس شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فان ح م د و بن ح م ن راح ي ص ل ي بالمسلمين ص ل ا ة العصر خرج من البيت الهوى مطير ج ل ب ي ت و ا ح د ة شاف كعب رجلها سوف اطلع بها على وشه ح ر ج ع الى البيت قوي قلت له ل اجري قرر يا زوجتي هذا زمان الفتن انا قياسيه خ ط ي ر ة يا ز ل م ن الفيتن ست كهرباءات ب ا ا ت ر ه شوية ر ح ن لانها ي ب ل طائره الميدي مش مستند ا الشيخ بس تخليه و ي ل ا ش بره يا سيدنا شويه يجر شبر كده قال لو كان ذراعا لكان ل ي افضل يا ام المؤمنين راحت و ر ج ع ت قالت انا طولت الستات كلهم ط و ل و ا ا ل ر ؤ و ا ل جامع المعدي على المزابر المجارب ت ا ع ا ل م د ي ن ة ففي ن ج س ب يتعلق طب نعمل ايه قال أ ل ا تمرون على أ ر ض ي ا ب س ة بعدها جافه ة أ ي ا رسول الله قال هذا يطهر هذا ان دين الله يسر لكن الست ا ل م و ظ ف ة ل م ؤ خ ذ ة لو طولته خ م س ة سنتي وطلعت اتوبيس هل الست ا ل م و ظ ف ة ا ل ل ي م ح ش و ر ة في ا ل أ ت و ب ي س هي نفسها الست اللي ق ا ل ف لها الحبيب يوم أ ن ج ش ه مكان ا رايح والرسول بزوجاته ا ل ت س ع ة ومركبهم الجمال و أ ن ج ش ه قعد يغني للجمال والجمال بتجري يقول له ايه رفقا ب ا ل ق ا ر ي ر يا أ ن ج ش ه ا ل ق ا ر ي ر جمع ايه قارير والقارير اللي هو الايه ا ل إ ج ا ز ة مع الزجاج يتكسر يا انجشه زوج مين أ ح ش ر في الاتوبيس و أ ح ش ر في المصالح و أ ح ش ر في ا ل أ س ن ص ي ر و ن س أ ل الله ا ل س ل ا م و منتظرين لست رحمه ربنا لما تنسى حقا لا إ ل ه إ ل ا الله يبقى المسلم كده يبقى عمل العين إ ن العين تزني وزناها النظر بصه سهم من سهام إ ب ل ي س طب علم نفسك كده غض البصر عرفت يعني إيه؟ تلاقي إ ي م ا ن ت ل ت ح ل ا و ة في قلبك وينطقك الله ب ا ل ح ك م ة على لسانك جربها يعني معظم النار من مستظهر الشرم كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعل ا ل س ه ا م بلا قوس ولا و ت ن لكن عشان الموظفات وموظفين المكاتب ف ل ا ن ا أ ح ل ى من ف ل ا ن ا و ف ل ا ن ا أ ح ل ى من ف ل ا ن ا ن س أ ل الله السلامه نسأل ا ل سبحان ل ا م ت الله, الله. وحده ا يقول له ب م ر ا ت ك كانت تمشي ب ش شا... ي انت ايش عرفك انها امراتي ليه لا إ ل ه إ ل ا الله لانه مش غربا بخر يبقى اذن قد العنين ي النظر إ ل ى ما حرم الله إ ي ه كمان في الكباب بتاع العنين ي كمان النظر إ ل ى مسلم باستهزاء أو ا ل س خ ر ي ة أ و كبر أ و عدم قبول ا ل ن ص ي ح ة ص ي و ا كده قولي تحت ي ق و ل ل ك أ ن ا بصيت ه ب ص ة حرقته حرقت ايه يا اخي انت تحرى ر ي ح ك انت غلبان والله غلبان يا ربنا يشفيك قال غريبة ثم في العين أ ي ض ا من الكبائر الحسد, الحسد. ان ل ح س د إ الحسد لا يدخل الرجل القطر ويدخل الجمل القدر كما قلنا ا ل في الحلقة الماضية. حسد ل الماضية ق ة ح خطير فطير, فطير. ارض ى بما قسم الله لك تكن أ ر ض ى الناس فلا قل لمن بات بي حاسدا أ ت د ر ي ع ي ا م ا أ س ا ت ا ل أ د ب أ س ا ت على الله في صنعه ل أ ن ك لم ترض ب ما وهب فجازاك ربي ب أ ن زادني وسد في وجهك باب الطلب ل أ ن الحسود كالنار ت أ ك ل نفسها إ ن لم تجد ما ت أ ك ل ه النار ما تجيش ح ا ج ة تشبط فيها تروح إ ي ه واكله ف روح ه ا ج ه الحسود كده يبقى ل غ ا ت ما تصفى ولن ي أ خ ذ إ ل ا ما قدر لها م توحد تعالى بتاعت والذين يقولون الإيدين الله كمان الكبائر اللي أنا مالي الكبائر عشان الآية عنا عذاب إلى أكلمك إيه جهنم عن نصرف رب في إ ن عذابها كان غرابا انها ساءت مستقرا و م ق ن بئس ا ل م س ت ق ر وبئس ا ل م ق ا ل إ ي د ن ا ل ر ش و ة ا ل س ر ق ة أ ن ا أ ش ك أ ن هناك م ص ل ح ة في مصر مثلا ش موظف مرتشي وسيدنا موسى وليا بني اسرائيل ربنا مش هينزل علينا المطر عشان فيه واحد عاصي وسطينا كم مرتشي في مصر كم مرتشي في مصر كم ظالم في مصر من ا ل ق م ة إ ل ى القاع أ و من القاع الى ا ل ق م ة ومنتظرين ر ح م ة الله م س أ ل ة ص ع ب ة م س أ ل ة عايز ا ع ا د ة نظر كل واحد كل واحد و ت و ب و ا الى الله جميعا أي عايز منهاج ع م ل عايزين نطبق هذا ا ل كلام عملي على روحنا وعلى بيوتنا وعلى ستاتنا و ع ل ى أ ر ا ي ب ن ا وكده نكون ع ن ا و ي ن ا خير دعائها خير نمثله صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى ا ل إ ج د ي ن ا ل ر ش و ة ا ل ر ش و ة اختلاسات ا ل س ر ق ا ت و أ ن و ا ع ه ا إ ي ه ا ء المسلمين من رفع على أ خ ي ه ح د ي د ة فقد برئت منه ذ م ة الله و ذ م ة رسوله إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا للقاتل يا رسول الله فما بال القتيل قال كان حريصا على قتل صاحبه لا لزهال الأرض بما فيها أ ه و ن عند الله و الحديث بتاع الترمذي لزوال ا ل أ ر ض و السماوات و ما فيهن أ ه و ن عند الله من قتل عبد المسلم من قتل احسن ف ك أ ن م ا قتل الناس جميعا و من أ ح ي ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا ليه لان القتل اللي بيقتل واحد عنده أ م ل أ ن ه ب يقتل ا ل ب ش ر ي ة كلها في ص ف ة هذا الشخص يا هؤلاء الذين يقتلون الناس ماديا ومعنويا يفي ناس ب يموتوا ق ت ل الناس ع ن ي ي ا م و ب ا ل ح ص ر ة يجيبوا اكتئاب ي ن ر ف ز و ا في شغله ل غ ا ي ة الرجل م ا ي ب ق ى م ش ط ا ئ ق سبحان الله لا الشغل ولا ل غ ا ي ة ما بيجيله جنان ب ن ق ل ه على مستشفى ا ل أ م ر ا ض ا ل ع ق ل ي ة ن ت ي ج ة ا ل إ ص ا ب ا ت ا ل ن ف س ي ة التي عهد ن و ع م ن القتل وهو أ ن ك ى و أ ص ع ب لا والله اللي قتل ب ر ص ا ص ة أ و ب خ ط ة ع ر ب ي ة أ و بسكينه أ و بسم أ و مات سواء كان شهيد أ و غيره لكن اللي بيقتل كل ه سبحان الله ليس من مات فاستراح بميت إ ن م ا الميت ميت ا ل أ ح ي ا ء إ ن م ا الميت من عاش كئيبا ً كاسفا ً باله قليل الرجائي لأن التعريفات عندنا غلط اليتيم اليتيم البلوك خلاص؟ اليتيم لكن له حلوة ليس اليتيم الذي والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة بل اليتيم من تلقى له أم من تخلت أو أبا مشغولة أبو أماً أو عندنا من دون سن نظرة إذا مات مات شوقي في ده هم من أباً قد ا ل أ م طلع على الشغل ص و ر لغت ساعه ا ر ب ع ة خ م س ة و ا ل أ ب طلع الشغل لغت ساعه عشره بالليل والاهل ق ت ربه عند ن ما م ع تربوا فيديو وتجني في الآخر ثمرة عند الجيران ب ن وتجني ه ا ن ت ي في او ي ع ا ا في الشارع بيتهم للخير وربنا يهدينا جميعا, جميعا. و بدل ما عايزه ثلاث ة أ ر ب ع ة جزء من بوازه في ا ل س ن ة ربنا ه يكرم جوز واحد يمشي الحال صح صح ل مش صح مستنين يمشي الحال لكن تروح كل يوم و ش ا ي ف ة دي دبسه ب ل و ز ة مش عارفه و ش ا ي ف ة دي دبسه بلوزه سبحان الله ا ج م ن ايه ت ح م ل و زوجها لا طاقة ما لا ط ا ق ة له به ولا ماله لو كان مات زوجك ان تكون اه والله يختلس وقتش اما الاختلسات والرشيد ا ا ح ه ف ي ما غ ي من حرام وتروح في الحرام تعال ي س ي د الانعار بان الدروس دي ص ع ب ة والكلام ثقيل حتى على نفسي أ ن ا عندي ثقل على نفسي من يوم ا ل ج م ع ة م س ا ب خطبه ثقيله لو أ ن ت ما أنا بتكلم لوحي برضه انا بكلمكم ولا لا اله الا الله شاعر نفسي ا ل أ و ل نفس ا ل ق ض ي ة في الدرس درس ه ممكن اول ج ن ة وفيها انا ب و ف ي ه ا وراحنا ع منوصفش نحن نقول اللي يروح المكان ده شكله ا ه هذا المهم في دروس الدرس الاخر عشان نهم عشان نحول هذا العلم الى عمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ف ي ت ب و ن احسنه تعالي الكبائر اللي في القلب القلب غش المسلمين يعاني الناس على غش يعطيك من طرف اللسان ح ل ا و ة ويروغ منك كما يروغ ا ل ث ع ل ب لا خير في ود م ر ئ متقلب يهفو اليك وقلبه يتقلب يلقاك ب ي ج ش ابي بكر وبقلب ابي جد لا مش عايزين ده ا ن ا عايزين الصدق الصدق بحرزه جوه متشلش ا ي احنا على اخوك المسلم خلاص سلم عليك وحضرك بس زال ما بينكما لكن لو في قلبك غش ماينفعش قال غش للمسلمين ايه كمان الظن ا ل س ي ء الظن ا ل س ي ء ا ظ ن باخوك المسلم ا ظ ن مش هو اه فلان ت ك ب ر علينا فلان مش عارف عمل ايه ولادنا لا ما تظنش الظن ا ل س ي ء سبحان الله و إ ذ ا ع ر ف السبب بطر العجب ما تباش بس من ب ل ك ن ت ك استا وحده بالليل لاجارتك ج ا ي ة كانت تهم أ ب و ه ا عيان زوجها حصله م ش ك ل ة ملقتش حد يجيب الدوا ء أ ي حد لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء ان تبد لكم تسوقكم بس انت برضه ما تحطش أ ه ل ك ولا نفسك بوابع الشبهات لان الحبيب ماشي مع السيده ص ف ي ة ث ل ا ث ة من الصحابه واقفين ع د عليهم الصحابه بصوا راح الرسول واجع بالسيده、الصفية. صفيه صفيه يا زوجتي قالوا خبر يا رسول الله أ ف ي ك أ ن ا شك قال لكي لا تهلكه ما انت أنا مستجيبك لما تشك قال لك لو ش ك ت في الرسول طبيه طب يحميه من نفسه ف أ ن ت تحمي نفسك من نفسك بلاش الظن ا ل س ي ء قال لي عندك التمس ل أ خ ي ك من عذر إ ل ى سبعين عذرا ف إ ن لم تعرف ولا عذر له واحد قل عسى أ ن يكون له عذر لا أ ع ر ف ه ق ا ل ك في ا ل غ ل ط ة يا أخي ي م ك ن مدائك ي م ك ن ي ا أخي ت و ض ا ي ق ونحن نتضايق ب ي ن ن ا ن ت ل ا ي ق باننا نتضايق باننا نتضايق ل ب ا ن ل ا نتضايق باننا ن ت ض خ ي ق باننا نتضايق باننا نتضايق باننا نتضايق باننا نتضايق باننا نتضايق باننا نتضايق ب إ ن ش ا ء الله نتضايق باننا نتضايق باننا نبارك بجميع اذن الله إ ذ ا انت تلتمس ل أ خ ي ك ا ل أ ع ض ا ر ل أ خ ي ك ن ع ي ا ل ه تعبينه في ا ل ب ي ت ي م ك ن مرت ا ه م ر ي ض ة ي م ك ن ع ن د ه ضائقة م ا ل ي ه وكانه د م ش ا ك ل أ ن ا معرفه م ك ا ن ه سرق اصلا انا معرفه الظن السيء إ ي ه كمان في القلب المكرو سيء ولا ي ح ي ق المكرو سيء إ ل ا م ي ن إ ل ا بأهله ت ع ا ل بقى ل ل ب د ن ك ل ه بدن كلو ه الإيه ق ق ا ل و ا ل د ي ن ا ل ا يدخل ا ل ج ن ة ع ا ق ل لوالدك ي ولن يدخل النار اخبرهم بوالدين تبر و ع الاستماع إلى الأغاني واللهو والفوضى إلى والرأس والكلام كله. الاستماع الأذن دي اللي كله الأذن ق ب ك من الله سبحانه وتعالى. استخدمها في طاعة الله و ت ع ا ل ى ا س ت خ د م ه الله جهنم ا طاعة الذين ربنا اصرف عنا في يقولون عذاب إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما ب ص ف ة الصفه ا ل أ خ ي ر ه ما عشان تتوناه عليكم درس ونكمل الصفات التى نفصل ا ل ح ل ق اللي كنا من اهل الدنيا إ ن شاء الله ا ل ح ل ق ة القادمه والذين إذا, اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اول ما يجي ص ر ت ا ل إ ن ف ا ق ل ل أ س ف ت يجي في ذهنك صوره الفلوس يا ابني ا ل إ ن ف ا ق هنا مش في الفلوس بس النفقه في الفلوس دي إ ح د ى النفقات الكلام نفسه لما تنفق من كلامك ماتبقاش ت ر غ ي كتير ولما تحب تنصح لا تكثر اوي ولا تقلل اوي والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ق و ا م ا ل أ ن ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة أ م ة وسط و و ك ذ لك جعل لك م أ م ة إ ي ه وسط لتكون و ا شهداء على ما وسط خير ا ل أ م م أ م ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلذلك المسلم إ ذ ا انفق تعالي انفق ا في واحد ب ن اسفي ينفق أ ك ث ر م ما يملك اسفي واحد كان ي ق ا ل له ب خ ي ر كلاهما شر ف الخير في ايه كل واحد يعيش على اده ولذلك إ ن الله يحب أ ن يرى أ ث ر نعمته على عبده لما تكون راجل غني وربنا بديلك ربنا يحب يشوفك لابس كويس وراكب كويس وساكن كويس بدل ما يمدي ك ش يشوفك صبور قنوع شكور م ت و ق ل على الله عارف ان ربنا يعوضك يوم القيامه ولذلك الايه إن ء أ م ت يدخلون ي الجنة قبل ن ا أ غ ا بنصف يوم و َ إ ِ ن َّ يوما عند َِْ ربك ََِّ ك َ أ َ ل ْ ف ِ س َ ن َ ة ٍ مما َِّ تعدون َُ لا طب ليه ل أ ن الفقير ر حاسبه تعالى عن ماله ب و ع ا سب لك أ ب و ك إ ي ه ما ج و م ا ت ك خ ر ا ط ا ب و ش سبحان الله ولذلك إيه؟ قال لذلك ايه قال انا فقير يا رسول الله الحديث المهم عشان تعرف الفقر عشان تعرف ما فيش حد لا ف ي ش ج د حد فعال إ ل ا ا ل ل ي بعيد ع ل ى ر ح م ة الله قال له ان تغديت صار عندك للعشاء وان تعشيت صار عندك للصباح قال له ق ا لست له بفقير التاني قال له رسول فقير ده ن ان تغديت م ا ي ب ق ش عند للعشاء و ن ت ع ش ي ت م ا ي ب ق ش عند للصبح قال له لك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه في فيها تاني؟ قال له, له لاسب فقير الثالث قال انا يا رسول الله قال له انا ن ت غ د ي ت لاعيش العشاء و ن ت ع ش ت ب ل ؤ و ا ومفيش ا الليالي ل ب ي س ت هذه قال له ي ن استقربت الناس أ ق ر ب و ك لما تروح تستلف من الناس يسلفوك يسلفون؟ قال له لاسب فقير ما بيسلفوك عشانها ايه هترد يا خبر ابيض رابعه لا لا لا قال له انت ايه على كل الشروط بتاع الفقر دي بتاع بنك بريد ا ي مصممه مصمم علي ه لما ت غ د ى معنديش ا ا ل ع ش ر لما اتعشى م ا ف ي ش ا ل ل ا هي دي لما ر ا استلف من الناس مايرضوش يسلبون عارفينها مش شرط اتستطيع ان تعمل قال له نعم قال له لست الفقير اسمع الخامس انا بقى قال له انت ايه قال له كل الشروط ف اربعه حتى ماقدرش اشتغل زي ما انت جيت كده ع ا ج ز قال له خلي بالك ده واحد لو ت غ د ى م ا ع ن د ه ش العشاء ومفيش ا اللي لابسها ولو استلف من الناس ما يسلفوهش وما يقدرش يشتغل قال له ا ب ق ى وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا وتمسي عن ربك راضيا رغم الفارغه وتصبح راضيه قال له نعم قال له انت من الذين يدخلون ا ل ج ن ة قبل الاغنياء بخمسمائه أنت أنت أنت. و يشوفوا ما واحد راكب عام ر ب ي ج ا ل ح ر ي يقول انت ب ت ت غ انت ه اروسك اروسك لغاني الله رباني شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كان فيه عبد الرحمن للرسول وسلم عود و س يمكن لهم صلى عليه فيه حرم مش بن عبد ا ن بن ابي、عقص. وعثمان عفا نعم مان الصديق وكان بلال وعمار وعسر وعبد مطلعنا؟ الله بن مكتوب وعبد الله اجعلها بن مسعود بالغني ك والى ل ل ه وبركاته و لقاء آ خ ر